فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين